119. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم إذ قالوا ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا في ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحين كَهُوَ الْحَق وَيَهْدِي وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيد وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل لَّذِى نُكَلِّمُ عَلَى رَجُلٍ نُّبَئُكُم إِذَا مُزِّقْتُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُّزَّقٌ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جديد أفترى للذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد افلم يروا ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض اين شاء نخسف بهم الارض أو نسقط عليهم كسفا او نسقط عليهم كسفا من السماء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 فَأَجِفْنِ فَنِكَ الْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وقليل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 يَشْكُرُونَ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِدَارَتَيْنِ جَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ثَمَرَاتُهُمَا لاَ تَسْقُطُ وَأَثْلُ وَشَيْءٍ مِّنَ السِّدْرِ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْمَا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 پولی وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكًا كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَى كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ولا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى يَسْتَكْبِرُونَ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا أَرَأَيْتُمْ إِنَّا وَجَعَلْنَا لِلْأَغْلَالِ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا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 ويوم يحشرهم جميعا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عنه وَقَالُوا مَنْ فَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرَى قابلا من ذي ل وكذب الذين من قبرهم وما بلغوا معاشا ما اتيناهم وما أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه وإلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يخذف بالحق علام الغيوب يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذ